سَنُؤَنِّيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ <تصفيق> الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا أَوُزِهُ إِلَى رَبِّكَ قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تهدون العادلة وتدرون الآخرة وجوه يومئذ ناطرة إلى ربها ناطرة ووجوه يومئذ باسرة تقن كلا a nevet, és وقيل a babi, és a babi, és a babi, és a babi, أحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من ملينا ثم كان عنقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والهنفا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 وَإِذَا الْكِوَاتُ تَفَجَّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ انْفَجَرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ في أي صورة ما شاء أركبك كلا من تكدرون بالدين وإلّا. I'm in you.